فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّوِفٍّ لَّكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا رِجْزًا مِّنَ السماء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 اشربوه كلوا اشربوا من رزق الله ولا تعثوا ولا تعثوا في الارض الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك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 أَهْبِطُوا مِن الصَّرْفِ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميفاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقُنالَهُ كُُ قَِدَةً خَاسِي فَجَعَنهَا نَكَلََ لِمَا بَْنَ يَدَيهَا وَمَا خَلفَهاَا وَمَْويب وَمَوْ عاتَِ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 موئی نوتھوں سف پیل فل چوری پال نیو نم نل بوت شب حل وئی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 كَذٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنْ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 وَمَ الله بِغافِل وَمَ اللهَّهُ بِغافِِد عَ م تََّلُ أَفَتَقُمَعونَ أَؤمِونكُم وَقَدكَانَ فَريق مِنهُم يَسمَعونَ كَلَ مَم اللله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 بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون